You love me all A fara tanza caun in She وما وجودك إلا في الحق e mm -hmm. Orlando! in cada <laughs> قُلْ قَدْ أَحَلَّكُمُ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظلموا in